أتعوا عن أمر ربهم فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون فما استطاعوا من قيام وما كانوا تصيرين وقُلْ مَنْ حِمْنٌ قَبْلٌ إِنَّهُمْ كَانُوا قَلْمًا فَاسِدِينَ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 كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به بل هم قوم طاوود فتول عنهم فما أنت بملو وذكر فإن الذكرى فعلم المؤمنين وما خلقت الجن والانس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطيعون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 بسم الله الرحمن الرحيم مطور وكتاب مسكور في رط منشور والبيت المعمر، والسقف المرفوع والبحر المسكور إن عذاب ربك لواطع ما له من دافع يوم تمر السماء مورا وتسير الجبال سيرا فويل يومئذ للمكذبين الذين هم في خوض يلعبون يَا مَعْدُ دَعُونَا إِلَى نَارِ جَهَنَّمَ مَتَاعًا هَذِهِ النَّارُ الَّتِي كُنتُم بِهَا تَكَذِّبُونَ أَفَسِحْرٌ هَذَا أَمْ أنتم لا تُبْصِرُونَ يَصْلَوْهَا فَاصْبِرُوا أَوْ لا تَصْبِرُوا سواء عليكم إنما تجزون ما كنتم تعملون إن المتقين في جنات ونعيم فاكهين بما آتاهم ربهم ومقاهم ربهم هم عذاب الجحيم كلوا اشربوا هنيئا بما كنتم تعملون <تكلم> متكئين <تكلم> على سرر مصففه <تصفح> وسوادناهم في عين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 فأمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون يتنازعون فيها كأسا لا لغو فيها ولا تأثيم ويطوف عليهم ظلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون وَأُبِلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ قَالُوا إِنَّا كُنَّا ظُلْمٌ فِي أَهْلِنَا مُشْفِطِينَ فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا وَمَا كَانَ عَذَابَ السَّمَ إنا كنا من قبل ندعو إنه هو البر الرحيم فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنود أم يقولون شاعرن تربص به ريب المنون قل تربصوا فإني معكم من المتربصين أم تأمرهم أحلامهم بهذا أم هم قوم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 ام عيدهم خزائن ربك ام هم المسيطرون ام لهم سلم يستمعون في فلياتي مستمعهم بسلطان نبي ام لهم بنات ولكل بنون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 بيك حين تقوم ومن الليل فسبح واذكر النجوم بسم الله الرحمن الرحيم والنجيم اذا هوا ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى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 فِي جَنَّةِ الْمَأْوَى إِذْ يَوْشَ السِّدْرَةَ مَا يَوْشَ مَا زَالَ بَصَرُ وَمَا طَأَ لَقَدْ رَأَى مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى أَفَرَأَيْتُمُ اللَّاتَ وَالْعُزَّى وَمَنَاةَ الثَّالِثَةَ الْأُخْرَى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة غريزا إن هي إلا أسماء سميتمها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلقان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 إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ لَيُسَمُّونَ الْمَلَائِكَةَ تَسْمِيَةَ الْأُنْثَى وَمَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمِ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنِّ وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا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 بالشِّعْرَى وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادَنِ الْأُولَى وَثَمُودَ فَمَا أَبْقَى وَقَوْمَ نُوحٍ مِنْ قَبْلِهِ إِنَّهُمْ كَانُوا هُمْ أَظْلَمَ بَأْطْوَاءٍ وَالْمُتَفِكَةَ أَهْوَ فَوَشَّهَا مَا وَشَّى فبأي آلاء ربك تتمارا هذا نذير من النذير الأولى أزفة الآزفة ليس لها من دون الله كافه أ فمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون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 وَكَذَّبُوا وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ كُلَّ أَمْرٍ مُشْتَقِرٍ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنَ الْأَنْبَاءِ مَا فِيهِ مُزْدَجَرٌ حِكْبَةٌ بَالِغَةٌ فَمَا تُغْنِ النُّذُرٍ فَتَوَلَّ عَنْهُمْ يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر نهضعين إلى الداع يقول الكافرون هذا يوم عسر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 فهل من متكر فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من متكر كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِم رِيحًا صَرْصَرًا فِي يَوْمِ نَحْسٍ مُسْتَمِرّ تَنزِعُ النَّاسَ كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ قَعِيدٍ فَكَيفَ فَكَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من متكر كذبت ثمود بالنذر فقالوا أبشرا منا واحدا نتبعه إنا إذا لفي ظلال وسعر أُلْقِيَ الذِّكْرُ عَلَيْهِمْ مِنْ بَيْنِنَا بَلْ هُوَ كَذَّابٌ أَشِرٌ سَيَعْلَمُونَ غَدًا مَنِ الْكَذَّابُ الْأَشِرِ إِنَّا مُرُسِلُ النَّاقَةِ فِتْنَةً لَهُمْ فَارْتَطِبْهُمْ وَاسْطَبِيرٌ وَنَفِّهُمْ أَنَّ الْمَاءَ قِسْمَةٌ بَيْنَهُمْ كل شرب محتضر فنادوا صاحبهم فتعاطوا فعقر فكيف كان عذابي ونذر إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتضر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من متكر كذبت قوم لوط بالنذر إنا أرسلنا عليهم حاصبا إلا آل لوط دجيناهم بسحر نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر ولقد أنذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر ولقد رامدوه عن ضيفه فطمسنا أعينهم فذوقوا عذابي ونذر وَلَقَدْ صَبَّحَهُمْ بُكْرَةً عَذَابٌ مُسْتَقِيرٌ فاذلقوا عذابي وانذر وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُتَّكِيرٌ وَلَقَدْ جَاءَ آلَ فِرْعَوْنَ النُّذُرْ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 سيهزم الجمع ويولون التذر فل الساعة مبعدهم والساعة أدهاب أمر إن المجرمين في الظلال وسعر يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر ان كل شيء خلقناه بقدر وما امرنا الا واحده كلام حين بالبصر ولقد اهلكنا اشياعكم فهل من متكير وكل شيء فِي في الزبر وكل صغير وكبير مستطر إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدير بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن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 وأظيم الوزن بالقسط ولا تخسر الميزان والأرض بضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان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 فبأي آل أي ربكمات كذبان يخرج منهم اللؤلؤ والمرجان فبأي آل أي ربكمات كذبان وله الجوار المنشأت في البحر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 يُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شُرَاطٌ مِّن نَّارٍ وَنُحَاسٍ فَلَا تَنتَصِرَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فَإِذَا شَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ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 بِكُمَا تُكذِّبَنَّ مُتَكِينَ عَلَى فُرُشٍ فَطَائِنُهَا مِنْ إِسْتَبْرَقَ وَجَنَّ الْجَنَّتَيْنِ دان فَبِأَيِّ آلٍ رَبِّكُمَا تُكذِّبَنَّ فِيهِنَّ قَاصِرَاتُ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 فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان نراختان فبأي آلاء ربكما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 حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمسهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف خضر وعبطري حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكران بسم الله الرحمن الرحيم إذا بقعت الماطعة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 وَأَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ أُولَئِكَ الْمُقَرَّبُونَ فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ سُلَيْمَانُ مِنَ الْأَوَّلِينَ وَقَلِيلٌ مِنَ الْآخِرِينَ على سرور مبضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون لأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصتعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون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 وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخبود وطلح منغود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقبوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إن شاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين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 إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قُلْ إِنَّ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ لَمَجْمُوعُونَ إِلَى مِيقَوَةِ يَوْمٍ مَعْلُومٍ ثُمَّ إِنَّكُمْ أَيُّهَا اللَّوَلُّونَ الْمُكَذِّبُونَ لَآكِلُونَ مِنْ شَجَرٍ مِنْ زقون فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصتقون أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن غترنا بينكم الموت وما نحن بمسبوطين على أن نبتل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون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 لَن نشاء لنجعله حطاما فظلتم تفكهن ان لنا غردا بل نحن محروم افرئيتم الماء الذي تشربون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 تُم أَمْ نَحْنُ الْمُنْشِئُونَ نَحْنُ جَعَلْنَاهَا تَذْكِرَةً وَمَتَاعًا لِلْمُقْرِينِ فَسَبِيحٌ بِسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ فَلَا أَلْقُصِمُ بِمَا النُّجُومِ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 فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقرفين فروح وريحان وجنة نعيم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 فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا له حق اليطين فسبح باسم ربك العظيم بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات والأرض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 الرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ لِتُؤْمِنُوا بِرَبِّكُمْ لَقَدْ أَخَذَ مِيثَاقَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ هُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ عَلَى عَبْدِهِ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ لِيُخْرِجَكُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ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 باطنه فيه الرحمة الظاهره من طبله العذاب ينادونهم ألمنكم معكم قالوا بلا ولكنكم فتنتم أنفسكم ما تربصتم أرتبتم ورتكم الأماني حتى تاجأ أمر الله مورك بالله الورود، فاليوم لا يؤخذ منكم في دية ولا من الذين كفروا مأكوم النار هي مولاكم وبأس المصير.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 اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها طب بينا لكم الآيات لعلكم تعضلون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 والذين آمنوا بالله ورسوله أولئك هم الصادقون والشهداء أعيد ربيهم لهم أجرهم من والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم يعلم أنما الحياة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 وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورغوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور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 ما أصاب من نصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير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 أَقَدْ أَرْسَلَ رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَأَنْزَلَ الْحَديدَ فِيهِ بَسُرٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعٌ لِلْنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ رُسُلَهُ بِالْغَيْبِ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 وَرَهْبَانِيَ تَنِبَتَ دَعُوهَا فَكَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا بَتِّرَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ فَمَا رَعُوهَا حَقَّ رَعَائِتِهَا فَأَتَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا مِنْهُمْ أَجْرَهُمْ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وامنوا برسوله يعطيكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله واسع الرحيم